اطفال خطوا خطوا الماضي يفهمه ويطوى اطفال تبني الدنيا احلى فيهم ينبوع الاتی ضحكتهم نور حياتي هم اهل الثقه الغلا اطفال نعرفوا درب العيب سلاحا شمسا وصباحا حبن نجاحا ابطال الديجيتال ماضون يمضون في درب طويل نحن نرى امثال ابطال في دنيا الديجيتال ديجيتال نرسم لا تقدر